الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملاق يتسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه ففيض عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء وهو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات ولو جعل لكم من أنفسكم رأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاريد السماوات والأرض يبثط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما بنا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أناقِم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتب إليه من تَرَقُّوْنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى ثُمَّ الَّذِي يُضِيءُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدَعَا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواتك بَيْنَكُمْ الله رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا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 بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرفنا آخرة نزيد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نته منها وما له في الآخرة من نصي. من ما لم يذنب به الله، ولولا ل كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب ليم، ترى الظالمين مشفقين من وما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غوضات الجنات كبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالح اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 فضله والكافرون لهم عذابا شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء باده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن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 بَتِيَّاً بِمَا كَسَبَتْ يَدِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَتُونَ بِمُعْجِزٍ فِي الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صباح ويعفو عن كثير ويعلم الذين يدادلون في مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَن نُّذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَحَدًا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا فيرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورا بينهم ومم رزقناهم جزاؤ سجئ سجئ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فَلِأَنْتَ صَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الدَّنْسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أولئك لهم عذاب نليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من وَتَرَضَّ الْعَالِمِينَ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِلَ مَعْرُضِ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَضُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ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 عالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصونهم من دون الله وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ تجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم رضوا فما أرسلناك عليهم حفذا إن عليك إلا البلاء. رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا کتاب و لليمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك موسیقی